اللهم لك الحمد و لك الفضل لك الحمد اذا رضيت اللهم من الارض و من السماء ما ذكرت اللهم لك الحمد كما يمدج الجلال و ذي الجلال al No, no, no.